وهو وظيفه انبياء الله عز وجل الذين امروا بان يكونوا دعاه للخير دعاه للتوحيد بان يفرض الله وحده ودعاه لشرع الله عز وجل هذه الوظيفه الشريفه الكريمه التي اصطفى الله لها انبياءه ورسله فقاموا بها خير قيام دعوا الى الله عز وجل وقضوا اعمارهم دعاه الى الله عز وجل وصبروا من اجل هذه الدعوه صبروا على اذيه قومهم وصبروا على عداوه اهل الباطل ان الدعوه الى الله عز وجل شرف عظيم ومنزله رفيعه لمن اصطفاه الله واختاره لهذا الامر قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوة إلى الله عز وجل مرتبة عالية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لا يوجد أحد أحسن قولا من الدعاه إلى الله عز وجل الذين يدعون الناس لعبادة ربهم وحده لا شريك له وعمل صالحا اي الداعيه الى الله عز وجل ينبغي ان يوافق عمله قولا وان يكون من ذوي الاعمال الصالحه لكي يكون اسوه حسنه وقدوه حسنه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرمقه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون أتعمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكلون الكتاب أفلا تعقلون وعمل صالحا أي الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يوافق عمله قوله الحسن الذي يدعو الناس إليه وقال إنني من المسلمين أي أن الداعيه إلى الله لا ينتسب الى حزب من الاحزاب المبتدعه ولا الى جماعه من الجماعات المبتدعه ولا الى طائفه من الطوائف المبتدعه انما هو ينتسب الى دين الله عز وجل وينتسب الى جماعه المسلمين ان الداعيه الى الله عز وجل يجب ان يكون قد فهم الاسلام فهما صحيحا ليس فهما مشوبا بالاراء والأفكار وليس فهما مشوبا بالبدع والمحدثات الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفهمه السلف الصالح صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير القرون وافضلها الداعيه الى الله عز وجل يجب ان يكون داعيه على بصيره على علم فان الداعيه اذا كان جاهلا كان فساد وفساد دعوته اكثر من صلاحه واصلاحه قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اشتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين على بصيرة اي على حكمة وعلى علم وفقه فالداعيه إلى الله عز وجل يجب أن يكون على علم وأن يقيم دعوته على علم ولذا ينبغي أن يكون من أهل العلم طالبا للعلم جادا لتحصينه صادقا في طلبه فانه يفوته من سداد دعوته ومن توفيق دعوته بمقدار ما يفوته من العلم الصحيح بدين الله عز وجل فاذا تصدى الداعيه الى الله الى الدعوه الى الله عز وجل وكان العتذاء ذا علم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 يعتبر ذنبا عظيما ومحرما بشعا فاذا كان الداعيه الى الله ضعيف العلم والتحصيل فانه سيقول على الله بلا علم قال الله ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ويقول الله عز وجل ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون تأصيله وتحصيله للعلم على أصوله الشرعية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له عناية بالعلم يطلبه على أيدي علماء السنة ويحصله على أيدي علماء السنة كي لا يخلط في دعوته كي لا يخلط في دعوته كي لا يدعو الناس إلى الشر من حيث أنه يظن أنه يحسن صنعا ولا يدعو الناس إلى الانحراف وهو يظن انه يدعوهم الى الاستقامه فان الداعيه الى الله اذا كان علمه قد تلقاه عن العلماء الراسخين فانه علمه يكون مسددا ويكون موفقا لانه اخذ العلم من اصوله وعلى اصوله لان الله عز وجل امر بتلقي العلم واخذه وسؤال اهل العلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الداعيه الى الله عز وجل ينبغي ان يكون حليما صبورا يجب ان يكون حليما صبورا يصمر على دعوه الناس ويتصبا فإن الدعوه الى الله طريق محفوظ بالمكارح محفوظ بالمشاق هنالك من يتربص به هنالك من يطعن فيه هنالك من يسيء اليه هنالك من يذمه الداعيه الى الله عز وجل ان كان يدعو الى الله فانه لا يلتفت الى شيء من ذلك قال الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ويقول الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اي انه يدعو الى الله وليس يدعو الى نفسه فان الداعيه اذا كان يدعو الى نفسه فانه اذا ذو كل ما فيه ترك الدعوه الى الله وصار يدافع عن نفسه وينتصر لنفسه ويهيج الناس لنفسه ويتكلم من أجل نفسه وهكذا فإذا كان داعية إلى الله قد أخلص لله رب العالمين فإنه إن غضب فيغضب لله وإن انتصر فينتصر لدين الله وإن دعا فيدعو إلى الله وإلى شريعة الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل كاهن فلم ينتصر لنفسه قيل ساحر فلم ينتصر لنفسه قيل كذاب فلم ينتصر لنفسه لم يكن ينتصر لنفسه ابدا كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل فعلى الداعية إلى الله أن يوطن نفسه على الإخلاص لله رب العالمين في دعوته قل ما أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه اجرا فانبياء الله عز وجل ما كانوا يؤملون سماء أحد ولا مدح أحد وليس عندهم مطمعا في جاء مطمع في جاء أو في منصب أو في دنيا وافرة كانوا يخلصون دعوتهم لربهم ويتحملون المشاق ويتحملون اذيه أقوامهم فلكم ايها الدعاه الى الله اسوه في انبياء الله ورسله الدعوه الى الله عز وجل تحتاج منك ان تكون حكيما تضع الامور في موضعها ادع الى سبيل ربك بالحكمه, بالحكمة والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن الحكمه ان تضع الامور في مواضعها وقيل هي الفقه والعلم فالداعيه الى الله عز وجل يضع الرفق حيث ينفع الرفق ويضع الشده حيث تنفع الشده على ان الأصل في الدعوه الى الله عز وجل الرفق واللين قال الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العم فالاصل في الدعوه الى الله عز وجل هو الرفق واللين ولكن الشده في موضعها هي الحكمه وهي الاحسان فليس دعوتنا ايها الناس دعوه قائمه على الرفق المطلق فان بعض الناس يحتاج في علاجه وفي تطبيب سيره الى شده من اجل ان يقوم ومن اجل ان يسدد فليس الناس في رتبة واحدة في قبول الدعوة إلى الله عز وجل دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو الناس إلى الإسلام يرغبهم في دين الله عز وجل ويأمر رسله وامراءه بأن يدعو الناس إلى الإسلام فإن ابوا فانه يقاتلون لم تكن دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبتدئ بالقتال تبتدئ بالقتال إنما تبتدئ بالدعوة إلى الإسلام والترغيب في الإسلام في تصحيح عقائد الناس لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم أطاعوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خامس صلوات في اليوم والليله فابتدا في دعوته الى تصحيح عقائد الناس والى الدعوه الى توحيد الله عز وجل انك تاتي قوما اهل كتاب فيه ان الداعية الى الله ينبغي ان يتامل حال المدعوين ان ينظر الى حاجتهم ان ينظر الى امراضهم ان ينظر الى ماذا يحتاجون من التطبيب والعلاج فان الداعيه الى الله هو طبيب يعالج ادواء الناس ولذا معرفه احوال الناس وكيف هي أحوالهم ينبغي أن يتأمله الداعية إلى الله عز وجل وان اي دعوة, دعوة لا سعنا بتحقيق توحيد الله عز وجل دعوة فاسلة دعوة وهي خروج عن طريق الأنبياء وعن سنن الأنبياء فإنهم دعوا إلى, الله... إلى توحيد الله عز وجل ولم يتركوا دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل طرفه عين برهة من الزمن الأنبياء المرسلون كانوا دعاه توحيد فلا تضجر يا داعية التوحيد من أن تكون دعوتك أبدا إلى توحيد الله عز وجل لا كما يقول المهووسون إننا لسنا بحاجة إلى هذه الدعوة فكلنا مسلمون إننا لسنا بحاجة إلى التحذير من الشرك فكلنا موحدون لقد كذبوا فإن الشرك له صور منتشرة في طول البلاد وفي عرضها وإنه خيم فترة من الزمن طويلة وعمرا مديدا على هذه البلاد وغيرها في تلبيس وفي تجهيل للمسلمين بعقائد التوحيد فعلى الداعيه اذا اراد ان يكون مباركا مسددا ان يعنى ان يعنى بالدعوه الى توحيد الله عز وجل بان يعبد الله وحده لا شريك له الداعيه الى الله عز وجل لقد لقد تخلقا بأخلاق الدعاه الى الله عز وجل وكان حليما وكان صبورا ليس بمنفر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ارسل ابا موسى الاسعار ومعاذ بن جبل يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطوعا ولا تختلفا ولما اطاعا ولما اطال معاذ بن جبل الصلاه بالناس فتخلف بعضهم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أفستان انت يا معاذ ايها الناس ان منكم منفرين ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليخفف ان التنفير عن دعوه الله عز وجل ينبغي ان يحذره الداعيه ينبغي ان يكون مرغبا في اقبال الناس على الدعوه وعلى الحق وعلى الهدى عليه ان يتخلق باخلاق نبيه فقد جاءه ذاك العربي والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لابسا بردا نجرانيا غليظا حاسيا تجذبه جذبه اثرت في صفحه عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم الصحابة به هموا بهذا الأعراب فقال, فقال الأعراب وهو يجذب هذا البرد النجراني يا محمد اعطني, اعطني من المال فليس المال ما لأبيك ولا أمك فامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بعطاء بعد أن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق النبوية وإنك لعلى خلق عظيم بعضهم ربما لم يفعل معه عشر هذا ما جذبك أحد ما ضربك أحد ما فعل بك شيئا ومع هذا تغضب لأدنى لأدنى ما يحصل لك في الطريق تغضب وربما تجاوز الحج ولربما تعتدي إذا مستجنابك أو تكلم في شخصك فعلى الداعية إلى الله أن يحلم أن يحلم وعليه أن يكون متادبا وعليه أن يكون صبورا صبورا على أدية قومه صبورا على أدية الناس فإن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون ولذلك الداعيه الى الله عز وجل يجب عليه ان يستصحب الصبر في دعوته الصبر في دعوته ولربما يلقى العنا والمشقه من اقرب طريق فعليه ان يتسلح بالصبر ويتصبر انما اسكوب بثي وحزني الى الله فينبغي للداعيه أن يكون ان يكون على صبر وتجلد وتحمل فإن العاقبة للمتقين الداعيه إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون على صلة صلة عظيمة بعلماء السنة ينبغي أن لا ينفك عنهم لا ينعزل عنهم لا يستأثر برأيه ولا يستأثر بمواقفه عليه أن يكون دائما الرجوع. الى علماء السنه يرجع اليهم يسالهم يتعلم منهم يرحل اليهم لا ينفك عن علماء السنه فتطيش دعوته ويضيع مركبه في الفتن فعليه ان يرجع الى العلماء لا يستبد برايه ولا يعزل العلماء عن طريقه بل ينبغي ان يخرج ويصدر عن قولهم عن رايهم عن سوراتين قال الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذا به ولو ادوا الى الرسول والى اولي الامن منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم العلماء ينبغي للداعيه الى الله عز وجل ان يرجع اليهم سيما في الامور المهمات وفي الامور المجلهما سيما فيما يمر بالدعوة من أحوال ينبغي أن يراجع أهل العلم ينبغي أن يكون حليما ذات سؤادة ذات سؤادة وعناس لا يكون طياشا خفيفا يستأثره ويهزه كل منعطف ويزر وراءه دعوة إلى الهاوية ينبغي أن يكون من ذوي السؤادة والحلم والعناس قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعبد قيس بن الأسد ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والانات الحلم والانات فما ينبغي ان يتخلق بهذا الخلق وعليه ان يكون متانيا ليس عجلا وانما ينبغي ان يرجع بامر ان يرجع بأمره الى اهل العلم مسترسدا يرجع العلم مسترسدا ويقف عند مسورتهم عند رأيهم عند نصحهم لا يستبد برأيه لا يعتلي بموقفه بل الواجب عليه بل الواجب عليه أن يعطي القوس باريها ينبغي له أن يوسد العامر إلى أهله لا أن يمر هو ويضيع من وراءه الداعيه إلى الله عز وجل داعية كثير اللجوء إلى ربه داعي ربه بأن يحفظه وأن يكلهه بعنايته الداعيه إلى الله أعظم الناس سيرة بربه يدعوه ويرجوه ويسأله التوفيق والسداد والإعانة والرسال فإن الداعيه إلى الله هو على طريق أنبياء الله ورسله هو على طريق أنبياء الله ورسله فيجب له ورسله أن يكون على هديهم وعلى صلة وكما كانوا على صله بربهم عز وجل هو الذي أيدهم وهو الذي نصرهم وهو الذي قواهم وهو الذي أعانهم فلك في أنبياء الله ايها الداعي إلى الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 يجب على كل مسلم ان يؤهل نفسه لهذا الامر فعليك ايها الشاب ان تعتني بطلب العلم النافع وعليك ان تقبل عليه اقبالا كليا اقبالا كليا فان العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه عليك ان تقبل على طلب العلم بالمختصرات قبل المطولات وعليك ان تتعلم عقيده التوحيد علما عقيده تطبيقا ايمانا فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدا بالعلم قبل القول والعمل عليك يا الشاب وعليك أيها الفساد أن تستعد للقيام بالدعوة إلى الله عز وجل استعدادا علميا مؤصلا قويا على فهم سلف الأمة وعلى ايدي علماء السنة علماء السنة الربانيين عليك أن تعتني بتحصيل العلم النافع لأن الداعية إلى الله عرضة للسؤال فإن فإن الناس فإن الناس يتوجهون إليه بأسئلتهم وإشكالاتهم فينبغي أن يكون على صلة بالعلم قوياً في العلم فينبغي ايها الشباب الا يشغلكم عن تحصيل العلم النافع شاغل لا ينبغي أن يشغلك عن حفظ كتاب الله شاغل لا ينبغي أن يشغلك عن حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شاغل لا ينبغي أن يشغلك عن تحقيق العلوم واتقانها شاغل ينبغي أن تنصرف إلى العلم انصرافا تاما وإياك والمعوقات وإياك والمعوقات من زلساء السوء اياك والمعلقات من المعوقات الاشتغال بالدنيا والانهماك فيها إنهماكاً طويلاً اياك من المعوقات ان تنشغل بالقيل والقال وتصبح فارغه اياك من المعوقات اياك منها ولتعلم ولتعلم يقينا انك كلما كنت قويا في العلم مع سلامه المنهج السلفي ووضوح المنهج السلفي كلما كلما كنت من جند الله ومن انصار الله عز وجل كلما كنت ممن ينصر الله ديننا فان الذي يكون ضعيفا في العلم الذي يكون ضعيفا في العلم فإنه لا يقوى على مواجهه هؤلاء المتربصين في الدعوه من الكفار من المنافقين من الحزبين من المميعين انك لا تستطيع ان تدفع باطلهم وانت ضعيف العلم لن تستطيع ولو كنت ذا غيره عظيمة لن تستطيع وإن كنت ذا غيره كبيرة لن تستطيع إلا بالعلم فلتكن على عناية بالعلم ولتكن على عناية بالمنهج السلفي متميز عندك المنهج السلفي لا تخلص لا تخلص تعمل بالأصول السلفية ترعى الأصول السلفية تحترم المنهج السلفي تحذر ممن حذر من علماء السنة وترمي بهم وتعرف عنهم وتعرف شبهاتهم وانحرافاتهم كي لا تكون بوقا من أبواق الباطل يوما من الأيام كتب الردود كتب مباركه كتب نافعه على طالب العلم وعلى الشباب أن يطلعوا عليها كي يتميز لهم الحق ويتجلى لهم الحق ويتبصروا سبيل فان فإن معرفة, معرفة الشر كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الشرور بل الله عز وجل حذر من الشر من الكفر، من النفاق من المعاصي من الفتن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الشرور بكل صورها وحذيف بن اليمان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة يدركني وأنت ماض في طريق العلم اقرأ في ردود علماء السنة وتبصر بردود علماء السنة واقرأ لعلماء السنة لكن وأنت ماشي وأنت ماشي في العلم وفي التحصيل وفي الحفظ والمراجعه فانه سياتي وقت انت الذي ستدفع وانت الذي ستصد وانت الذي ستحمي بحول الله وبأمر الله حوزه الافلام فينبغي لك ايها الشاب وايتها الفتاه أن تسمروا على ساعه الجد والتحصيل مستصحبين البصيره في المناهج والصنط تعرف الحزبية تعرف الحزبية وتعرف أصولهم الفاسدة وتعرف دعاة الباطل واصولهم الفاسدة تعرف الحق وتعرف الباطل وعلى معرفة بما يزاهد به علماء السنة وبما ينصرون به دين الله عز وجل فإن أعرضت عن هذه البصيرة وطلبت العلم وزاهدك أهل الباطل في كتب العلماء وفي ردود العلماء وفي جهاد العلماء فإنك في يوم من الأيام ستصير بوقا من ابواق الباطل بوقا من ابواق الحزبيين بوقا من ابواق الجماعات المبتدعه اهل الضلال والزهير فلتحذر من الباطل ومن الشرور وعليك ان تغتنم اوقاتك في تحصيل العلم النافع كتب الردود العلميه هي من أدق العلوم كتب الردود العلمية من اعظم ابواب العلوم فلا يزهد فيها الا مخذول ولا يزهد فيها الا صاحب شر ولا يزهد فيها الا مكار يحتال على شباب الامه كي يستدرجهم الى الحزبيات وإلى الانحرافات وإلى الضلالات أسأل الله العظيم أن يحمينا جميعا من الشرور وأن يجعلنا هداة مهتدين إن ربنا لسميع الدعاء